Bella! أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد مجنحة درى حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع الفجر الجديد لكن قبل كل فجر ظلمة فما بالك إذا كانت الظلمة حالكة والليل دامس والظلام سرمدي لكن قبل ذلك أسأل الله وهو الحكيم العليم أن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يهدينا سواء السبيل نسأله هو حي قيوم فرد صمت في هذا الشهر المبارك أن يتقبلنا في من تقبل وأن يعتق رقابنا من النار أيها الأخوة قد امتنى الله علينا سبحانه وتعالى وعلى كل الإنسانية الذين اتبعوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم امتنى علينا بمقعث هذا الإمام العظم عليه الصلاة والسلام حتى قال ربنا هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الذي ضلال المبين لكن انا أطلب من كل مؤمن ومؤمنة ولو أغلقوا عيونهم لحظة واحدة ثم انتقلوا إلى الفترة وإلى الزمن الذي قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل بذهنك انتقل بقلبك إلى الزمن الذي سبق مبعث الرسول الله عليه وسلم انتقل إلى تلك الفترة التي سبقت مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وتفكر وسوف أخبرك ماذا كان يحصل هنا في مكة وغير مكة ما هو الجرم العظيم الذي كان والظلم والظلام والزور والبهتان والنكر والفواحش والجور والطغيان والاستبداد قبل مبعث الرسول عليه وسلم حتى تدرك يا أخي نعمة الله تدرك نعمة الله علينا بمبعث الرسول عليه وسلم وحتى تعرف بقلبك أن مبعث الرسول عليه وسلم من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى أرجوكم تخيلوا للحظة وعيدوا أذهانكم ألف وأربعمائة أو أكثر من ألف عام وكأنكم انتقلتم إلى قبل هذا الفجر الجديد إلى الظلام الدامس قبل مبعث رسول الله عليه وسلم ثلاثمائة صنما حول الكعبة كل قبيلة وكل إنسان بعض الأسر لها صنم واحد وبعض الأشخاص ينفرد بصنم حتى يقول عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يبكي في الإسلام بعد ما تولى الخلافة قالوا ماذا أبكاك يا أمير المؤمنين قال أبكاني موقفين كان لي صنم من تمر فكنت إذا جعت أكلته وابنتي ذهبت بها أقتلها ويحيا فلما حفرت لها القبر وأصابت أتراب التراب لحيتي أخذت يدها ببراءتها تنفض التراب من لحيتي ولا تدري أني سوف يعقرها في القبر فعقرتها في القبر فانظر إلى هذه العقول كيف يأتي الإنسان إلى قطعة من التمر ويذهب بها إلى صبرة ويجمعها ثم يسجد لها ويعبدها من ذن الله فإذا جاء بل العجيب أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام كان حول الكعبة أصنام ثلاثمائة صنم يقول لما ورد عليه الصلاة والسلام سوف هذا سقطت الأصنام على وجوهها فردها أصحابه في تلك الليل التي ورد فيها أصنام عليه الصلاة والسلام سقطت الثلاثمائة وستون صنم على وجوهها في الأرض وردها أهلها أهل الشرك فكانوا يستقسمون كان عندهم قدح عند الصنم مكتوب عليه أخرج ومكتوب في القدح الثاني لا تخرج فإذا رأى حد أحدهم أن يسافر أخذ القدح وضرب الصنم فإن طلع له يخرج سافر وإن طلع لا تخرج جلس فهي عبادة يعني أبدوها من دون الباري سبحانه وتعالى وأشركوا في ذلك حتى ارتكبوا أعظم جرم في العالم وأعظموا جرم في العالم هو الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولذلك كل قمال لابنه وهو يعذو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم ذنب في العالم أعظم جريمة ارتكبها الإنسان أن يشرك بالله لا تشرك بالله ولو شحقت ولو مزقت ولو حركت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهنا وما للظالمين من أنصار فقبل مبعاثه صلى الله عليه وسلم أولا كانوا مشركين بالله لا يوحدون الله ولا يعني يجمعون له الألوهية سبحانه وتعالى ولا يعترفون بعبودية الله يتخذوا أصنام يقول نعبدهم ليقربون إلى الله زلفة مع العلم أنهم يعرفون ويعلمون أن الخالق هو الله والرازق هو الله ولئن سألتم من خلق السماء والرازق يقولنا الله ولكنهم رفضوا إلا أن يشركوا مع الله إلها غيرا حتى شفر جهلهم قاتلهم الله يقولون للرسول الله عليه السلام أجعل الآلهة إله واحدا يقول يدعو إلى لا إله إلا الله واحد لا هي كثيرة الأصنام وبعضهم يأخذ من الأوتان وبعضهم يعبد في الكواكب وبعضهم يعبد الجن وبعضهم من حجارة وبعضهم لهم خشب قاتلهم الله وبعضهم يتجن العرافين والدجاجلة قالوا أجعل الآلهة إله واحدا يوحدنا في إله واحد هذا ليس فصحيح أتى رجل يسلم عند رسول الله عليه وسلم قبل ما يسلم قال رسول الله عليه وسلم كم تعبد يا حسين اسمه حسين بن عبيد الخزاعي قال عبد سبعة قال أينهم؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لي رغبك ولرهبك؟ يقول إذا اشتدت عليك الأمور وجاك زحمة وجاك أزمة وجاك مشكلة وجاك وأتتك كربة وضاقت عليك الظوائق من لي للرهب؟ أنت إذا وضعت في السجن من تدعو؟ أنت إذا هزتك السفينة في البحر إذا أتاك مرض وأقعدك إذا افتقرت إذا أتتك دهياء دهيا لمن تلتجي قال إلى الذي في السماء قال فترك التي في الأرض وعبد الذي في السماء قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب دعوني أعيش معكم إلى البلمة الظلام الذي سبق الفجر الجديد إلى من إلى أناس إذا أصبحوا يلبون قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك اللي هو لك تمركه وما ملك حتى التلبية نكسوها حتى الذكر أدخلوا فيه الشرك حتى إذا أراد الواحد منهم يتصدق يقولون هذه الإبل نصفها لله ونصفها لأصنامنا يقولون خلها مجموعة مية ناقة خمسين منها بدون تعيين لله وخمسين نصنا فإذا ما يتميت قالوا هذا اللي ميت اللي ما اتتراه لله عز وجل وإذا ورد واحدة قالوا هذه لصنامة لأنهم بيأكلونها فيما بعد ساعة ما يحكمون حتى إنه واحد منهم أتى إلى صنم اسمه سعد الصنم فأقترب بناقة إلى سعد وإذا بثعل خلف الصنم فقفزت ثعلة فقفزت الناقة وعلى الناقة فطاح منها قال أتينا إلى سعد ليجمع شمرنا ففرقنا سعد فما نحن من سعدي واحد ثاني أتى إلى صنم من الأصنام فوجد الثعلب يبول على الصنام وهو يعبده يسجد له قال أرب يبول الثعلبان لا ثعلبان اثنين هذا في القصيدة إذا الثعلبين تبول على الصنام وهو يسجد قال أرب تبول الثعلبان براسه لقد خاب من بلس عليه الثعلب هذه آلهة تعبد من دون الله عز وجل هذا منهجهم في مسألة الشرك والعياذ بالله هنا من اسعالهم هي تهفيره لكن خلونا ناخذها يمين ويسار مضحكه ومحزنه ومبكيه وكان الصحابه يجتمعون بعد الإسلام يتحدثون عن ذات الجهل المطبك وتذاك الشرك وتلك الخرافات اعاذنا الله منها وذات الكهنوت وذات الزبلات وترهات في يتعجبون يقول الحمد لله الذي انقذنا الحمد الذي هدانا يا اخي تصور ترى, ترى الذي عاش الشرك ثم اسلم يجد حلاوه للايمان يجد يعني طعم لهذا الدين الذي يحمله لكن المشكلة بعض المسلمين الآن عاش يعني بدين تقليدي فهو ورث الدين من أبيه فما يجد ذاك اللذة وما يجد ذاك القيمة العظيمة لهذا الدين والله يجب علينا في كل لنحان نشكر الباري سبحانه وتعالى نجعلنا مسلمين مصلين ولهذا نظر ماذا يفعلون إذا آتي الطوفون طافوا بالبيت عراه يقولون الله أمرنا قال وإذا فعلوا فحشة تم... قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإن الله لا يأمر بالفحشة هتقولون الله من أتعلمون الله يأمر بالفحشة الله يأمر الرجال والنساء يطوفون عراه إذا أتى يطوفون بالبيت يخلع الرجل ثيابه والمرأة تماما ويطوفون وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه يقول ابن عباس أو كله وما بدأ منه فلا يحله خزع بلات ومنكر من القول يأتون يسمرون في الحرب تدري كيف يسمرون يسمرون بالخمر قاتلهم الله سامرا تهجرون يقول سبحانه وتعالى يقول تسمرون بالهجر بالفحش بال بالسكر بالنكر أنتم ما كن بهالحرم أنتم ما كن بهالصلاة لستم بهالصلاة وما كانوا أولياء ان أولياء للمتقون يقول سبحانه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاوة تصدي تصديه كانوا يصفقون ويصفرون لا ذكر لا قرآن لا تسبيح لا صلاح كانوا يأتون ويحرشون بين القبائل في الحرم كانوا يتون يقطعون الرحم في الحرم كانوا يتون يشربون الخمر في الحرم كانوا يتون يفعلون الفاحشة في الحرم حتى إن إساف ونائلة يقول رجل وامرأة فعلى الفاحشة فمسخهم الله حجرين سارت إساف ونائلة في الحرم ومن يرد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب أليم هذا أفعالهم حتى يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاة عند البيت إلا مكان وتصليه وفي هذه الظلمة أو عن هذه الظلمة قد وصف جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام مش شهيد ذو الذي أبدله الله بيديهم قطعة جناحين يطير به في الجنة حيث شاء قال شهادة عند النجاشي لما ذهب يدعوه كان من الذين هاجروا هجرة الأولى فقال للنجاشي يا أيها الملك كنا في حالة الله أعلم بها نسجد للصنب ونقطع الرحم ونكذب ونخور ونشرف ونزني ولا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا وكنا نتقاط الأرحام كنا نحلف بالأوثان فبعث الله منا نبيا عليه الصلاة والسلام نعرف حسبه ونسبه وصدقه فدعانا إلى تلحد لا إله إلا الله ثم قرى جعفر على النجاشي سورة مريم شوف الذكر لأن النجاشي نصراني نسيحي وفي مريم ذكر لمريم وثناء عليها وعلى عيسى فبكى النجاشي وقال والله ما زدت على ما اتى ما زاد نبيكم على ما اتى به عيسى مثل هذه واشهد الله ثم اشهدكم ان يشهد أنه رسول الله والله لو كنت عنده لغسلت التراب من قدمه ولما ما صلى عليه الصلاه والسلام الشاهد شهاده جعفر التي اذل بها عند النجاشي ووصف الحال التي كان فيها العرب قبل بعث الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يقول شوقي اتيت وان السلام اتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي فحاكم الفرس يبقي يبغي في رعايته وقيصر الروم من كبر اصم عمي هذا قبل ما بعث الرصوصه عليه السلام استبداد بل بعد الشرك بالله كذب زور خيانه فاحشه لا امان لنفسه ولا عرضه ولا امن على ماله سلب ونهب وصفك وفتك فبعد السيد الخلق صلى الله عليه وسلم لكن قبل هذا المبعث الذي سوف نعيش إن شاء الله بلحظاته ومواقفه ومشاهده أنا أبقى وخبركم بالظلمة حتى تعرفون فضل الله علينا ترى الذي ما خرج من هذا الظلمة تره ميت أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كان مثل في الظلمات ليس بخارج منها والله يا إخوة ليس الموت الموت هذا الذي تعرفون الطبيعي فإن الإنسان قد يموت ويذهب إلى الموت موت القلب الموت أن لا تعرف لا إله لله محمد رسول الله الموت أن لا تحتدي الموت أن لا تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فأردت أن أخبركم بهذا الذي عاشه عاشه الناس قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك الإشاعر سوري عبدالهادي حرب إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها الله رحمه البرية الله رحمه الإنسانية بمبعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حتى في صحة مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الناس إلى البرية إلى البشر فعابهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا منها الكتاب ثم بعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال إن البرية يوم في أحمد نظر الإله لا فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها فلو الحمد على أن اختار منا نبيا أفضلا, أفضلا نسبا وحسبا وصدقا وأمانة وأقومنا طريقة فهدانا إلى الله فنسألنا الله أن يثبتنا على سنته وعلى طريقته حتى نلقاه ثم نعود إلى مجتمعهم في أفكارهم وتصوراتهم ما هي أهدافهم في الحياة هذا شعرهم طرفة بن العبد يقول فلولا ثلاث سيعيش في الجاهلية هذا مجتمع الغابة يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وحكتها لم أحفل متى قام عودي يقول والله لولا ثلاث أهداف من الحياة لي ودي أموت اليوم لكن عندي أهداف سامة فمن هن سبق العاذلات بشربة يقول كاس من الخمر هذا هدف الأول كمية ثم تغلب الماء تزبدي يقول إنك حطيتها وصار لها لون كذا بني يطير العقل إذا شرفت تشوف الإسكندرية ويذهب عقلك وتصبح مرفوع القلم عنك ويصبح لا عقل لك ولا رشد وتكسير يوم الدجن والدجن معجب ببهكلة تحت الخباء المعمدي يعني الخلب فتافي فاحشة وكر إذا ضاف المضاف مطاردا كليث الغدى نبهته متورد يعني بفرس يغزو القبيل المجاور ويذبحهم على غير ملة وعلى غير شريعة هذه أهداف ظلم وجور وفحش وسكر ونكر وهذه أحداثهم وكلماتهم في الجاهلية إلى درجة أن يقول زهير من أبي سلمة ومن لم يذد عن حوض ضيب السلاح يهدى ومن لا يظلمون الناس يظلمين يظلم يقول اسبوكهم وظلمهم قبل ما يظلمونك انهبهم قبل ما ينهبونك تغد قبل ما يفعشقون بك مجتمع غابة مجتمع وحوش قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه هو الظلمة يا إخوان إذا قيلك الظلمة الحاركة وما هو المجتمع البهيمي ومجتمع الغابة فقل هذا مجتمع المشركين قبل مبعث سيد الخلق أجمعين رسول الهدى ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم فهذه الظلمة التي سبقت الفجر ولكن لا بد أن نعرف هذه الظلمة حتى نعرف مدى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن المجتمع الجاهلي في الظلمة الجاهلية ظلمة الشرك بماذا فعلوا وماذا قال يقول وقالوا لا تذرن أليهتكم ولا تذرن وددا ولا سواعا ولا يغوثى ويعوقى ونسرى وقد أظلوا كثيرا واجتمعت قبائل العرب وقالوا بعدما بعث الرسول عليه السلام في البلمة لا تذرن أليهتكم يقولوا احذروا تتخلوا على الأسلام اللي تعبدونا ولا تذرن ودا ود هذا كان لقبيلة كلب قبيلة من العرب اسمها كلب قبيلة مشهورة وسواعا كان لهذين وهي من القبائل العربية الأصيلة المجاورة عند البيت ولا يعوق يعوق قبيلة همدان في اليمن يعبدون يعوق ولا يغوث ويغوث أيضا لحمير ونسرى لبني سعد هؤلاء القبائل أخذ كل واحد منهم صنم وأخذ يعبده من دون الله وأخذوا يحجون له وأخذوا يطوفون به وأخذ الواحد منهم يأخذ دهن ويأخذ ذبايح ويذهب ويذبح عند هذا الحجر ويقول إيش في مريضي ورد غائبي علي وأريد منك ذرية ويسجد له من دون الله فالله يخبر بهذا الحال يقول تقاسم الأصنام بينهم القبال هذا, هذا كلب الهود وهذا هذين لها سوع وهذه حمر لها إله وهذه همدان لها إله وبني سعد لهم يعني كل قبيلة أخذت صنما تعبده من دون الله عز وجل وساروا يعني يتقربون لهذه الأسلام من دون الله سبحانه وتعالى أما أول من أدخل الأسلام في جزيرة العرب فهو عمر بن عامر من خندف الخزاعي وهو من أعظم من استكب جرما عند الواحد الأحد وهو من أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة عند الله وقد رأى صلى الله عليه وسلم وهو يسلي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء فعرض الله له وهو يسلي صلاة الاستسقاء عرض له النار في عرض الحائط فأخذ صلى الله عليه وسلم يتأخر يتأخر يتأخر, يتأخر من لها بها نعود بالله منها عرض في الحياة في الجدار ثم أخبر صلى الله عليه وسلم الناس قال وعرض يتلي النار فرأيته عمر بن عامر الخزاعي الذي أدخل الأصلين في جزيرة العرب رأيته يجر قصابه في النار يعني أمعاء من دب لخارجة يجرها كأنه الحمار في المسناس معذب بها ما كانت في جزيرة العرب سافر إلى الشام المشؤوم ورأهم يعبدون الأصنام فركب على الجمال وأتوا وقال للعرب تعالوا أنتم وفين أنتم ما عندكم أصنام كل قبيلة ممكن تأخذ صند هذا مثل صنام مثل هذا فأخذ وزع الأصنام على القبائل وأخذت القبائل تعبد الأصنام والأوثام من دون الله وتسجد الحجارة وتتجه لها وتدعوها من دون الله فوقعت في الضلال العظيم ولهذا من دعا إلى ظلاله فعليه من الوزر كوزر من تبعه إلى يوم القيامة وفي المقابل من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من تبع دون أن ينقص من وجودهم إلى شيئا فأما أنت أن تكون داعية إلى الهدى وإلى الخير وإلى الصلاح وإلا بالعياذ بالله فيكون المخالف داعية إلى غير ذلك فانظر إلى هذا المشروع والعياذ بالله كيف أدخل الأسلام في جزالة العرب وكانوا على ملة إبراهيم عليه السلام كانوا حنفاء موحدين ولكن من شؤمه أنه أدخل بجمال بالأسلام ووزع على القبائل فأخذت هذه القبائل تعبد الأسلام من دون الله سبحانه وتعالى وحجته يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما حتى أن الرسول الله عليه وسلم لما بعث عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر وأنه, وأنه لا يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى أخذوا قالت سبع رهتنا وتشتم تشتم أسلاما يحامون عنها أكثر من الله سبحانه وتعالى يعني يغضبون للحجارة ولا يغضبون لدين الله يعني يحامون ويدافعون عن هذه الأوثان ويقاتلون ولا يدافعون عن دين الرحمن الواحد الديان ولكن نعب عليهم الشيطان يعني يعبدون الشيطان من دون الله يعني اتخذ رأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله العلم فالله ختم على أسماعهم وطبع على أبصالهم وطبع على قلوبهم جعل الأبصال مرشاوة والله خذ في ذلك ففعلوا هذه الأفعال هذه الظلمة قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين حتى إننا نحن الحمد لله الآن لما ولدنا من أبائي المسلمين وأمهات مسلمات ينبغي علينا نبعث الشكره سبحانه وتعالى وإلا كم فالعالم الآن من منحرف عن منهج الله لا يعرف التوحيد ولا يعرف الإيمان يعيش الظلمة لا تظن أن الظلمة هي ظلمة الآفاق قبل الفجر أو ظلمة الفقر أو ظلمة المرض لا ظلمة القلب إذا مار عن النور الذي أنزله الله على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إذا لم يصلك نور من نور محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلبك إلى كيانك إلى بصيرتك فأعلم أنك منقطع عن النور هذا وأن والعياذ بالله سوف يسير الإنسان في الظلمات يوم القيامة حتى يسقط من على الصراط إلى نار جهنم والعياذ بالله فكما كان هنا يقول من سار في هذا النور وأبصر فإن الله يجعل له نورا حقيقيا يوم القيامة يمشي من بين يديه ومن حتى يصل إلى جنات النعيم ومن انحرف عن هذا النور فإن الله يجعله في ظلمه ظلمة في, في في العرصات وظلمة على الصراب حتى يقع على وجهه والعياد بالله فنعوذ بالله من ظلمة الشرك وظلمة الذنب وظلمة المعصية ونسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين هم العرب لا يقرؤون ولا يكتبون يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة الأمية لا نقرأ ولا نكتب الغالب ان العرب ما يطقمون يكتبون وان فيهم كثرو فيما بعد لكن الغالب عليهم انهم أمة يعني تحفظ الأشعار في اذهانها امه مرتجلة أمة خطابه أمة بديعه امه الذكاء لكن ليست كاتبة مثل الامم مثل الفورس مثل الرومان مثل الصين مثل نحن ودان قال نحن امه اميه فالله يقول هو الذي بعث وانظر لهذا اللفظ كانم اموات مقبره فبعث الله في محمد عليه الصلاة والسلام فأخرجه من الظلمات إلى النور ولذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام أذن في الكون حتى يكون محمد إقبال نحن الذين استيقظت بأذانهم بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوير الكرى كانت نائمة الخليقة البشرية نائمة كانت معرضة كانت في صبات عميق حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا ولهذا يقول أبو ريشة الشعر السوري فاستفاقت عن الدنيا بعد ما بعث الرسول الله عليه وسلم هذه القصيدة الأولى له يقول أنا في مكة يقول لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق هنا الحق يا عروس الرمال ثم يقول فيها فاستفاقت على صباح جديد ملو آذانه أذعن بلاله فلما أذن بلال ملأ سمع الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله فهنا أخبرنا سبحانه وتعالى أنه بعث هذا قبل في موت كنا في أموات لأحياء كان الناس صحيح في مكة يأكلون ويشربون ويغنون ويبيعون ويشترون لكن أموات ما كان عندهم هداية ولا توحيد ولا إيمان ولا صلة ولا زكاة ولا طهر ولا عدل ولا إنصاف ولا رحمة ولا حب ولا سلام كانوا كالبهاين يقول سبحانه وتعالى إنهم إلا كالنعام بل هم أظل سبيل والله إني بعير ابي جهل احسن من ابي جهل وان ناقه ابي لهب احسن منه وعقل منه لان خلقت بلا عقل ما لهم, عقل لهم قلوب لا يقون بها ولو ما اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك النعمى بل هم اضل حتى قول المحتري علي نحت القوافي من ما وما علي اذا لم تفهم البكر هذا لفظ القرآن توجيه كل معرض بعض الناس عنده ما شاء الله ورع مظلم إذا جاء في الخطاب يقول لا توجه الخطاب لمن أشرك عن منهج الله حاول تراعي مشاعره القرآن يا أخي الذين حمل التوراة ثم يحملها كمثل الحمار أن تحط على الحمار فتح الباري ورياض الصالحين تفسير ابن كذير حمار ما يفهم يعني انسان تعطيه رسالة ربانية ولا يتعظ بها سميعا بصيرا يأكل يعرف أمور الدنيا يقول لكنه بهيمة في أمور الآخرة أما في أمور الدنيا تفاصيل التفاصيل يعرفها تماما يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون أما في أمور الآخرة معارضون فيقول كماذا الحمار يحمل الأسفار كان هذا هذا هو لفظ القرآن هذا إذا ما جاء البيان الشاف الكافي مثل صواعق تهامة تعرف بروق تهامة هذا مثل بروق تهامة ولا ما لا أرحب البيان ولا حية البلاغة ولا أهلم بالفصاح إذا ما تشفي غليلك على الأعداء حتى يقول سبحانه وتعالى إنهم إلاك الأنعام بل هم أضلوا سبيلا هذا الأنعام ما عندها عقول متدبرة مفكرة هل هالجمال ما عندها ولا البقر ولا الغنم لكن هذا سميعا بصيرا عاكلا وينحرف عن منهج الله حتى أنك يوم تقرأ مقابلات الرسول على الله عليه وسلم مع الفجر الجديد مع أبي جهل سوف تمر مع أبي لهب مع الوليد المغيرة مع ميت بن خلف مع العاصر بن والله يأخذك العجب هنا هذا الدهاء في الدنيا والفهم في أمور المعاش والتجارة وجمع المال ولكن صفر وغباء وحمق وخذلان من الله في أمور الآخرة فهذا هو منهج القرآن وذلك سبحانه عن المعلم أيضا العالم الذي يتعلم العلم وانسلخ منه تماما يعني بعض من يتعلم علم لكن يعني شهادة مباروة في برواز بس يتأكل بها لا صلاة لا صلة لا خلق لمطعم الحلال يعني يعني يفعل الافعال ولكنه يحمل ثقافه يسمى علم سبحانه فمثل سبحانه كمثل الكلب ان تحمل عليه الهاث او تترك يلهث الكلب الان يقولون الوحيد في البهائم الكلب هو الوحيد في البهائم الذي يلهث في الظل ويلهث في الشمس ان في الشمس ما درسان ويلهث حطيته في الظل في الفيه لهث ينفع تعلم هذا الجن الفاجر الخبيث لا ينفع فيه العلم مثل الكلب يعني جعلته في ظل أو جعلته في شمس فسيان عنده تعلم أو لم يتعلم فنعوذ بالله من العلم لا ينفع فإنما قصدي من هنا أن الله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة البائسة التي تسمى أمة العرب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك يا إخوة أنا أقولها في هذه الليلة المباركة من جوار بيت الله سبحانه وتعالى أقولها بمرء فمي ترى تاريخنا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم ترى نهضتنا ترى انطلاقتنا كما يقول بردوني مذ بدأنا الشوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مذ بدأنا الشوت جوهرنا الحصى بدم الغالي وفردسنا الرمال وبدأنا دعوة قدسية بترانيم على صوت بلال تراني أقول بثقة وإعلان عالمي من هذا المنبر تراني قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كنا أصفارا خلاف ما يدعي بعض القوميين الغلاه يقول إن كان عندنا كرم هو كان كرم بإصراف على منهج الضلالة كانوا شجاعة كان شجاعة أقول شجاعة اعتداء كان عندنا مرؤة مرؤة منحرفة عن منهج الله إنما بدأت مرؤتنا وبدأ طهرنا وبدأ توحيدنا وبدأ تاريخنا يكتب من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لابد أن تعد في نفسك أن من أعظم النعم التي أنعم الله عليك بها بل هي أعظم النعمة مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النور الفجر الجديد الذي بعث به ولا بد تعيش أنت هذا الماساوي الذي عاشه الجاهليون الآن في الجاهلية كانوا أحلاف قبائل على قبائل وكانوا يقول شعرهم وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا يقول والله قاتل قبائل في ذا ما حصنا عدو عودنا استعنى بالله على جارنا اسمه بكر فقاتلناهم وكان يهجو بعض بعض, بعض إذا ما ظلم يقول أنت ما تظلم؟ ما فيك خير هل ما يظلم الناس ما هو برجال حتى يقول أنا مر بينا بيت زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ومن لا يهدم ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم يقول ابتدئ لا تتركهم يظلمون ابدأ أول اظلمهم وبالمناسبة شكت قبيلة إلى عمر بن الخطاب شاعرا يقول اسمه النجاشي ليس النجاشي ذاك قالوا يا أمير المؤمن هجانا وقال قال ماذا قال فيكم؟ قال يقول فينا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي قال عمر ليس بين الخطام مثلكم أنكم ما تظلمون؟ قالوا يا مرمو ما أراد هذا؟ يعني أننا وكذا في الاخير عرف عمر أنه أراد يهجوهم وأراد يعيرهم فأدبه فانظر كيف الهجو يقول ما يظلمون الناس؟ الواجب أن تظلم فهذا منهج أهل الجاهلية كان الربا منتشر عندهم انتشار النار في الهشيم الفواحش بانواعها الظلم والجور كانوا ياخذون من الضعيف ويتركون القوي كانوا يتعاقدون يتعهدون فإذا جاء غريب ربما يسلم فلا يصرفه ناصر لان يصير احلاف يصير الظالم يكثر الظالم في مئات القبيله فيقول تراني جار لكم فيكون قد اجرناك فلا تدركوا عداله ولا يقدم للحق ابدا ولا ينتصف مظلوم ولا يقمع ظالم فأصبحوا نهبا وسلما جزيرة العرب كان يرتحى الإنسان فيها فهناك شبكات من التخريب والتدمير في المجتمع الجهلي في الظلمة قبل الفجر حتى يقول من النصوص الكبار من الفتاكين الكبار يعني المجرمين المرد الكبار لأن بعضهم يسرح من الدرجة الأولى وبعضهم أفق وبعضهم سياحي في الإجرام فهذا من المتمردين الكبار متأبط شرا حتى يقول شاعر وكنت امرأا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي يقول بديت أنا شوية شوية مع إبليس بالله مع الشيطان صرت من تلاميذه ثم شوية صرت من زملائه ثم اتطورت عليه فصرت أقوده وأصبحت معني وكنت امرأة من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي حتى تعبض شرم هذا يقول أنه كان يمر بالإبل فيأخذها خف الله هذه إبل أهل قال الذي خلق الإبل هو الله والإبل ليست لأحد وأنا صاحب إبل مثل ما لهم والإنسان ما خلق الجمل كيف يقول أن الجمل حلاله يعني يؤمن بالاشتراكية النفعية الموزعة بين الجميع وهذا مذهب ثوعي حتى يقول ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعراء ربي في البلاد كثيره يقول الله أني بأخذها عوذ ذئب فاستألت بالذيب يضعوه وصوت إنسان فقدت اطير ف ايوه يا اخوتي الكرام نعود الى اخبارهم في في في الفساد في الاعتداء في سلب اموال الاخرين هذا تعبض شرا المشهور يقول عوذيب كما مر معنا فاستنست بالذيب يذعوا وصوت إنسان فقت اطير ولا اسال العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثيره فكانوا ينهبون يعني حقوق الاخرين اعتداء صارخ ولهذا لما بعث الله صلى الله عليه وسلم بعث أولا بالتوحيد الذي يحق الله على العبيد وهو أول مسألة ولهذا تنادع العالم العالمنا الدعاة جميعا أطلبة العلم المثقفين الإسلاميين الذي يحمل الهم الإسلامي ابدأ بتحصيح معتقد الناس قبل يا أخوان ليس الفجر الجديد هو مسألة إصلاح اجتماعي يعني مسألة اجتماعية تصلحها فقط أو إصلاح اقتصادي مثلا تصلح مسألة المعاملات البنكية او القروض أو التعامل التجاري لا هذا من ضمنها لكن أكبر مشروع تقوم به تصحيح عقيدة الناس وإني آسف أن كثير في العالم الإسلامي الآن عندهم غبش في التصور العقدي الصحيح أي عدم وضوح في رؤية العقيدة أو عدم جلاء للتوحيد الخالص الذي بعيد به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ثالث الظلمة التي قبل الفجر هي أكبر مأساة هي الشرك ولذلك لما بعث الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله لم يأتي الناس في مكة ينادي بإصلاح مسألة الربع أو المال لم يأتي بمسألة إصلاح الأخلاق قبل ذلك قالوا قولوا, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا ماذا تريد قال قال كلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإلا فإنهم إلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم إلى مشاهش رؤوسهم ذنوبا وخطايا وفواحش وزور وبهتان لكن بدأ بالمسألة الكبرى مسألة لا إله إلا الله مسألة إصلاح العقيدة مسألة أن لا تدعو ولا تعبد ولا تخاف ولا تحب ولا ترهب ولا تستعين ولا تسأل إلا, إلا الله سبحانه وتعالى هذا حقه سبحانه وتعالى فالجاهلية الجهلاء أخطعت في أعظم المسائل وهي عبدت غير الله سبحانه وتعالى ووجهت عبادتها إليه إلى غيره سبحانه وتعالى ولذلك تجد القرآن كله توحيد إما أمر بالتوحيد وإما اخبار عن الموحد سبحانه وتعالى المعبود وإما قصص عن الأنبياء ماذا دعوا قومهم إلى ذلك وإما عبروا أمثال عن هذه المسألة وإما نهي عن التوحيد وإما أعمال الموحدين أو أعمال غير الموحدين فكله توحيد من القصة إلى الخبر إلى المثل إلى الشاهد إلى غير ذلك ولهذا أكبر ذنب في القرآن وأكبر تعنيف وأكبر تهديد وأكبر وعيد عن المشركين إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوه النار وما للظالمين للأنصار ولقد وحي إليه فوئل الذين من قبلك لا أشركت لإحبطن عملك ولتكن من الخاسرين إنه يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهويبه الريح في مكان استحيق فانظر إلى هذا التهديد والوعيد إلى درجة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوصي أبا لا تشرك بالله ولو قطعت وحركت وشحكت ونقمان يقول لابني أول وصايا وأبوال الأبواب يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك للظلم العظيم فكانت القضية الشرك أخوان رائدة وسائدة في بلاد العرب لا يوجد إلا على دين الحنيفين مثل ورقة بن نوفة شيخ كبير في مكة أو ناس عندهم بقايا من علم الكتاب علم النصارى واليهود أو اليهود في المدينة أما البقية في الجزيرة العربية وما حولها فظلام دامس أصنام في كل مكان وأوثان تصب عليها الدهون وتذبح عندها الذبايح وتقدم لها النذور ويدعون عندها ويصلون لها ويسجدون لها ويدعونها من دون الله وهم متقاتلون وتناحرون في خوف وفي رعب وفي جهل وفي نكر والعياذ بالله قطيعة رحم وفي وقع حتى بالمحارب وسوء في, في, في, في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والخلقي والأسري يعني لو عددت أياما معدودة ما عندهم من زور وما عندهم من أفعال وما عندهم من جرائم ما انتهيت يعني أن التاريخ نقل لنا نقل لنا ظلمة ما بعدها ظلمة قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك ينتقر حياة الصحابة كيف يحمدون الله سبحانه وتعالى وهم يتفكرون وكانوا يقولون في المدينة حتى تعالوا نجتمع ونتحدث بما من الله علينا به من الهداية وما من الله علينا به من, من الإيمان ومن الله علينا بالإسلام ويتذكرون أيامهم الأولى حتى أنه كانوا يتحدثون بأخبار الجهدي فيضحكون ورسول الله سلم يتبسل يضحكون ما كان يفعلون كما مرمى الإنسان يأخذ الحليب ويذهب به بدل ما يشرب الحليب اللبن هذا يصبوا على الحجر يقول أتقرب لك يا حجر عشان تنفعني ويأتي بالذبيحة بدل ما هو أهل الذبيحة في بيت قال أنا أذبحها لك للصنب حتى تشافي مريضي فلا شاف الله مريضه ولا عاف مبتله ولا رد غائبه ولا حفظه فيذبح الذبيحة فيغضب ربه ويشرك بمولاه وتذهب عليه الذبيحة والثاني يأتي كما مر في قصة عمر يأتي بالتمر فإذا ذهب صلى له ثم أكله واحد يأتي بقطعة خبزة يخبزون خبز يسافر به ويصليل يقول البر أحسن ما تعبذ وإذا جاء يطول عليه النهار قال بعدين قال يقول هذا الإله يكون إلهه هذا الجهلية يذكرون في بعض البوادي تعرف الصيام كان عندهم أول ما كانوا متمرين على الصيام في البادية في جاء واحد منهم يرعى الغنم وصايم ولا عنده دربة في الصيام وبعدين عنده قلة فكه وقلة علم ما في دين كثير في البادية فمروا إذا صايم وطال عليه النهار في شدة الحر وإذا غدير أمامه غدير ما وإذا الماء يتقلب أمامه بارد كالنبطون الحيات فناظر في السماء ثم ناظر في الماء وناظره حوله أحد وده يشربه وصايم وجاء ولا أدوه رب كذا مكشوف كذا فأخذ الخنجر من عنده سلت الخنجر وضربه في الغدير يعني رماه في النهر رمى السكين على لسان يجيله عله يجيله حيله ثم رمى نفسه على لسان يلحق السكين يأخذها من تحت فلما نزل واسفل شرب حتى ربيه ثم خرج رأسه قال يا رب انك ما تري حيلات الرجاء. ما تري حيلات الرجاع استعفر الله بل هو على مستذ وأخفر فهذا مثل جهل الجاهليين حدث ولا حرج يعني عقول منكوسة ولذلك تجد يوم أسلم الصحابة كيف تحدثوا من منئة الله عليهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعلهم موحدين وتجد عندهم من الفداء لعقيدتهم ومبادئهم لأنهم عرفوا التوحيد الذي يبعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حتى ربعي بن عامر مثلا لما دخل على الرسم قال كذا إن الله أحرابي ربعي من الصحابة ما تعلم ولا درس في كلية ولا دخل جامعة لكن عنده عقيدة عنده مبدأ الخالب أصبح قلبه نور, قلبه نور أصبح عنده همة عالية دخل برمح في لفافة من الكماش ووقف أمام رستم رستم قاعد فارس 280 ألف مقاتل أمامه جيش فوقف أمامه باتزان وبقوة هذا أصحاب محمد صالي سلم من يرسلهم في العالم قال لهم ماذا جاء بكم يقول رستم وحوله القساوس والوزراء قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وننذق الدنيا إلى ساعات الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام هذه منخص الرسالة المبروه بها يعني إن الله ابتعثنا كأننا كلنا الأمة كلها مبروهة ببعث الرسول الله سلام كأنك أنت وأنا والإخ والإخوة جميعا نشاركون في هذه الرسالة يعني لابد أن تتصور نفسك أنك جندي في رسالة رسول الله عليه وسلم جندي في هذا الحملة نحن في حملة تعاوية عالمية نحن مؤسسة مثل ما يقول الطنطاوي نحن مؤسسة كبرى نحن جمعية خيرية عظمة طرفنا الأيمن أبو ذر وأبو الدرداء وطرفنا الأيسر أبو محجن الثقافي, الثقافي. لماذا اختار الطاوي وأمثاله أبو ذر في اليمين وبمحجن في آخر الميسرة علشان يقول ان فينا يعني الأصفياء الأوفياء الزهاد العباد مثل أبي ذر وابو الدردان وفينا اللي خلطوا عملا صالح وآخر سيد مثل أبي محجن الثقافي تعرفون شرب رضي الله عنه وتاب تاب الله عليه فنحن ممتاز ونحن جيد جدا ونحن جيد ومقبول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فنحن مؤسسة كبرى وجمعية خيرية عظمى فاضلة فينا الأخيار وصلون فينا من يسدد وفينا من يخصي ويعود وفينا من يذرب يتوب فقسدي أن الصحابة عرفوا عرفوا, كيف يعني عرفوا مهمتهم في الحياة لأنهم هم أقوى إيمانا منها لأنهم عاشوا بالظلمة وعرفوا النور مثل إنسان جاء ثم شبع فعرف عرف كيمة الشبه إنسان كان في الحر ثم أدخلته في الظل عرف كيمة الظل إنسان كان مريض ثم تشافى كان الحمد لله العافيه هذه ما ما يعادلها شيء إنسان كان مثلا في الرمضه يمشي ثم اعطيته حذاء قال ما شاء الله ما احسن الحذاء بخلاف من يعيش ولد في بيت مسلم وتجد يعني ما عنده تذوق لهذا الدين العظيم الذي يحمله فلذلك كان أصحاب الرسول الله عليه وسلم يحملون هذا لأن الكثير منهم عاش ظلمة التي سبقت الفجر الجديد الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فأرجو من الجميع لا يغتروا بالكتابات التي تكتب في التاريخ في المعاصر يقولون أنهم كان العرب في جاهليتهم أهل كرم ويتم بالقصائد قصائد عنثرة أصر شجعت عنثرة في قتل القبائل العربية قتل جيران أصر هو, هو, هو يقاتلهم لأجل مبدأ حق هو إقامة عدل كلها نهب وسلبي يا أخوان كلها فتك حتى محترامي للكرم كرم حاتم في رياء حتى في صح مسلم قال عدي يا رسول الله النابي كان يكرم الضيف ويكرم الضيف, و... الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوايب الحق فلا ذلك عند الله قال ان أباك طلب شيئا فأصابه طلب الصيد طلب الذكر في الناس طلب الشهرة أصابه لم يكن لوجه الله عز وجل فكان... كان ترمهم مدخول. فيه نظر منحرف عن منهج الله شجاعات منحرف عن منهج الله وكانت مرؤتهم منحرف عن منهج الله فلما أتى صلى الله عليه وسلم قوم اول المعتقد العقيدة الصحيحة دعاه من التوحيد حق الله العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء وحق العبيد عن الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم ثم أصلح أخلاقهم وهذبه حتى يقول سبحانه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم لكن انتبه رسولا فنشهد أنه رسول من عند الله ونشهد أن الله أرسله ونزل عليه الوحي ونسأل الله أنفعنا بهذه الشادة رسولا منهم ولم يكن ملكا من السماء حتى لو كان ملكا يعني جعله رجلا ثم عاد اللبس عليهم وتعود القضية هي قضية لأنه يقولون لماذا ما جعل الله الرسول ملك والملك ما ينزل للبشر ولو نزل ملك حوله الله إلى رجل فتعود القضية بالدور هي نفسها السلسل منهم فهو مننا صلى الله كما نجوع ويعرك كمان يعرق. ويتألم كما نتألم عليه الصلاة والسلام لكن الله عصمه ومشدده وعصم قلبه وفؤاده وحفظه وتولاه وهو عزيز صلاة والسلام أبرنا وأكرمنا وأفضلنا وأذكانا صلى الله عليه وسلم لكنه بشر كان رسولا منهم يتلو عليهم آياته فانظر المهمة لم يأتي صلى الله عليه وسلم مؤلف من عنده رسول الله عليه وسلم لم يؤلف كتابا أتى بوحي من عند الله أتى بالقرآن والسنة فأتى يقولون فجل لنا نريد فجل لنا عين من هذه الصخرة قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم قال وجل اجعلنا في جنة ناكل منها نريد بستان في جبل أبي قبس في قال ولهي ما أمرت أنا رسول أتيت بلاكم رسالة قالوا طيب نريد من كنز قال لعلنا كنزا عندك ذهب أن الله أطاعك ذهب أنت رسول أجل ما عند الله خدرك. قال ما أمرت بهذا أنا رسول أعبود الله لا تشركوا بي شيئا قالوا أجل نحن في مكة أشد بلادنا جوعا وحريا وفقرا وصخورا وقسوة وصحراء مجدبة قاحلة فجل لنا نهرا قالنا وبعثت أن تعبود الله تشركوا بي شيء. ما عند الله هذا ف الرسول عليه وسلم دليل على صدقي هذه قل ما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم الله أرسلني برسالة أن تعبدوا ولا تشركوا شيئا أنا ما أتيت بهذه الأمور الله أمرني أن أبلغهم هذه الرسالة معلم أن الله أعطاه آيات بينات ومعجزات سوف تمر معنا في مكة كالشقاة القمر وغيرها من الآيات الكبرى والإسراء والمعراج وغير ذلك حتى يقول أحدهم يقول من الحالثة لشد من الحالثة وغيره قال يا محمد والله لو صعدت أمامي في سلم ورأيتك أن تصعد حتى وصلت إلى السماء ثم أخذت كتابا من السماء ونزل معك ملكان ثم عطيت الكتاب بيدي فلمشت ما صدقتك شوف الفاجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مشهرون كيف الحل مع الذولاء إن القمر قال لسحرنا محمد قالوا قالوا صلى الله عليه وسلم طلبوا آيات قال شق لنا القمر قال صلى بسم الله فإن شق القمر قالوا سحارنا طيب قبل الآية ما صدقوا وبعد ما يشق القمر قالوا سحارنا طيب وش الحل آتوا قالوا شاعر تبين أنه هو شاعر صدقه السلام ما يحفظ الشاعر ولا ينظم الشاعر والقرآن يجب شاعر قالوا كاهن هو كاهن ينزل عليه وحي ويخبر عليه الصلاة والسلام وليس المجنون قال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا فهذا, فهذا الامتنان من الله عز وجل لأن الأمة كانت تعيش ظلمة في الجاهلية عظيمة يا إخوة لا يدركها إلا من قرأ مثل كتاب الأزرق والفاكهاني من قصص الانحراف عن منهج الله من الأسنام والأوثان والانحراف الخلقي والانحراف الاجتماعي والانحراف السلوك فكان لزاما علينا أن نخبر الناس أن قبل هذا الفجر كان الظلم لا في الشديدة وكان ليل وكان ليل دامس ولذلك وصفه الله بالظلمات ليس ظلمة واحدة قال هو الذي بعث من رسولهم مثل عليهم قال يخرجهم من هناك يخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمة الشرك ظلمة الزور ظلمة البهتان ظلمة قطيعة الرحم ظلمة الذنوب بأنواعها ظلم نفسه يعني الاعتداء لحقوق الآخر إلى غير ذلك ظلمات بعض وفوق بعض فأتى هذه الظلمة سابقة للفجر الجديد الذي بزغ من العالم لكن شمسه أبشركم انطلقت من مكة انطلقت من مكة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمى علينا هذا الفجر ونجعلنا من حملة هذا النور ونجعلنا نسير في النور ونعمل في نور ونعبد الله في نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم فأنزل علينا من نورك ما يمحو به الظلام ظلمة من قلوبنا يا رب العالمين اللهم عدنا إليك عودا جميلا وإلى لقاء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فخل فؤادي تجد أطرافه مدعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد sha a